وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِكُمُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَوْ بَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً هَبْتُمْ ايتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله أما وأن لا تعبدوا الا إياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن ان ما احذكما فيسقي ربه قمر وانما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه ودي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه مذكورا عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ شُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الرؤيا تعبرون